مَن وَنَبِئَ سَمْهَا د وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ نُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ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 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق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 سَرُوا الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الرَّبَأَةُ مَسَّتْهُمُ الرَّبَأَةُ وَالضَّرَّاءُ حتى حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُونَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أنا